وهكذا تحريف وتأويل صفات الله عز وجل سبقهم إليها من؟ اليهود مقالات التعطيل سبقهم إليها الفلاسفه واليونانيون ولذلك كثرت البدع في المسلمين لما ترجمت كثير من كتب الكفار واليهود والنصارى يعني مرة على المسلمين في المرحلة الذهبية في عهد المأمون وغيره وقبلها بقليل لما فتح المسلمون بلاد الكافرين ترجم الكثير من الكتب وكانت هذه الكتب مليئة مشحونة بالمقالات الكفرية والقياسات العقلية فتأثر بها بعض المسلمون فانحرفوا عن دينهم فجاءنا ماذا الفلاسفه المسلمون كابن سينا والفرابي وابن رشد وغيرهم الذين قالوا مقالات عظيمه وابن سبعين وابن فارض وغيرهم الذين قالوا في ديننا قولا عظيما حتى ذهب بعض أهل العلم إلى تكفير هذه المقالات وإلى الحكم بكفر هؤلاء إذا حتى يقطع الشرع الذريعة إلى الوصول إلى هذه البدع سواء القولية أو الفعلية أو العقدية جعل ماذا مشابهة الكافرين بدعة في الدين طبعا ما يصدر من الكافر عادة إما أن يكون قولا أو فعلا إما أن يكون من قبيل العادات وإما أن يكون من قبيل العبادات إذا كان من قبيل العبادات فالقاعدة تقول أن ما كان من خصائص إذا هذه القاعدة تحتها مجموعة قواعد القاعدة الأولى أنه مختص به الكفار من العبادات فلا يجوز تقليدهم فيها وإن انتشر هذا الفعل إذا القاعدة الأولى التي تندرج تحت القاعدة الثالثة عشرة أن كل ما كان من خصائص الكفار التعبودية لا يجوز تقليدهم فيها مطلقاً تمام يعني الآن تعليق الصليب الكفار يعلقون الصليب تعظيما واعتقادا بأن هذا الصليب ماذا يمثل عقيده التثليث ويمثل عقيده الخلاص وغير ذلك من عقائدهم فلا يجوز تقليدهم فيها حتى ولو لم تقصد ماذا نفس عقيدتهم لماذا؟ لأن هذه خاصة من خصائص دينهم المحرف مثال آخر ما يعرف ب دبلة الخطوبة هذه الباك دو هذه من بقايا اعتقاد وثني ورثه النصارى بعدهم لماذا؟ لأنهم يعتقدون أول يعني من رأى كنائسهم يأتون بهذا الخاتم طبعا مكتوب عليه اسم الزوج وخاتم الثاني مكتوب عليه اسم الزوجة ثم يوضع في الماء المقدس زعمه ثم يأتي هذا الراهب يعني يقول هذه المقالة باسم الرب وباسم الروح القدس وباسم المسيح الابن ثم يضعه في الأصبع يعني الذي يلي الخنصر في اليد اليسرى لماذا؟ لأنهم يقولون بأن هذا يؤدي إلى التأثير على الشريان الذي يأتي إلى القلب وبالتالي تتوطد العلاقة بين الزوج والزوج طبعا هذه عقيدة دينية مؤصلة عندهم فأنت إذا قلتهم فيها واعتقدت مثل اعتقادهم فقد كفرت أما إذا قلتهم دون اعتقاد ما يعتقدونه فقد ارتكبت منكرا وبدعة في الدين حتى ولو لبس الخاتم هذا جميع الأمم مفهوم؟ إذا القاعدة الأولى مختص به المشركون أو الكافرون من خصائص دينية لا يجوز تقليدهم فيها وإن انتشر هذا الفعل القاعدة الثانية هذه تحكم العادات قلنا ما يقوم به الكفار إما أن يكون عبادة وإما أن يكون عادة العادات التي يقوم بها الكفار إما أن تكون خاصة بهم وشعارا لهم وإما أن تكون ماذا مشتركة أو مشتركة بين جميع الأمم الآن مثلا ركوب السيارات وإن كان قد نشأ عند الكفار ولكن كل العالم الآن يركب السيارات فلا يمكن أن نقول لا بزم نخالف الكفار في ركب السيارة ونركب بعد ذلك الجمل والحمارة لا هذا لا يقوله عاقل لماذا؟ لأن هذه لم تعد خاصة ولم تعد عادة من عوائدهم لذلك القاعدة الثانية تقول أن ما زال اختصاصه ما يعني النافية وليست الموصولة ما زال اختصاصه عن الكفار من العادات فلا يعد من البدع ولا من التقليد يعني أي شيء كان خاص بالكفار ثم انتشر في العادات وليس في العبادات فلا يعتبر ماذا بيدعام في الدين مثل في الأول الكفار كانوا يأكلون على الطاولة ويأكلون بالشوكه والسكين والملعقة والمسلمون كانوا يأكلون ماذا على السفره على الأرض وبأيديهم ثم بعد ذلك انتشر لا تدخل بيتا إلا تجد فيه طاوله وسكينا وفرشات فهذا زال اختصاصه عن الكفار ويشهد لذلك بعض الألبس أيضا قد تكون في الأول من لبوس الكفار ثم بعد ذلك تنتشر بشرط أن لا تكون فيها نهي لذاتها مثل مثل لبس البنطلون ولبس القميص ونحو ذلك والفانيلا هذه يعني فهذا وإن كان اصله من الكفار ولكنه شاع وانتشر فيجوز الإنسان أن يلبس مثل البنطلون ولكن بشرط أن لا يكون فيه نهي لذاته كأن يكون ضيقا وان يكون على هيئة من هيئات الكفار مثل الآن السراويل التي يعني نشأت السروال يعني نازل واحيانا مقطع واحيانا فيه بعض فهذا لا يجوز لماذا لانه خاص بهم وايضا لان فيه نهي فيه مخالفه في ذاته لان الرجل يا بده ان يعتز برجولته وان يستر نفسه فمن اظهر بعضا من عورته فالدليل على ذهاب رجولته فضلا عن ذهاب ديانته فالشاهد إذن القاعدة الثانية من القاعدة الثالثة عشر أن ما زال اختصاصه عن الكفار من العادات فلا يعتبر من البدع في الدين قلنا ويشهد لذلك أثر روي عن الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه أنه, أنه سئل عن بعض لباس الرهبان فرهبان كانوا يلبسون وما زال إلى الآن يعني أشبه ما يكون هذا العباء المغربية البرنوس فسئل عن ذلك قيل له إن بعض السلف يعني ينهى عن لبس هذه القلنس أو البرانس فقال إمام مالك لا أراه يعني أو أراه جائزا فقيل له إن النصارى يلبسونه ورهبان قال لم يعد بعد من لبوسهم لم يعد خاص بهم وإنما صار جميع الناس يلبسونه وبالتالي أي عادة كانت خاصة بالكفار ثم انتشرت يزول ماذا؟ النهي ما لم تكن فيها مخالفة لذاتها القاعدة الثالثة ضمن القاعدة الثانية أو الثالثة عشر كان منهيا عنه للذريعة فإنه يباح للمصلحة الراجحة وهذه قاعدة في كل الذرائع ما كان منهيا عنه للذريعه فإنه يباح للمصلحه الراجحه طبعا هذه قاعده في كل الذرائع ونوش معنى الذرائع الذرائع معناه الوسائل الموصله الى المقاصد او إلى الى الافعال وضربنا لذلك مثال قلنا مثلا الله عز وجل حرم الزنا فذرائعه ايضا محرمة سواء كانت نظر أو اختلاط أو خلوة أو نحو ذلك إذا ما كان منهيا عنه من باب الوسائل وليس من باب المقاصد فإنه يباح للمصلحة الراجحه فالآن مثلا بعض الأمور التي هي من خصائص الكفار ولكن ليست في باب المقاصد باب الوسائل فيجوز إنسان أن يقلدهم فيها إذا ظهرت له مصلحة راجحة معقولة المعنى أطيكم مثال جاء النهي عن تغميض العينين حال الصلاة لأنه من فعل اليهود جاء النهي عن تغميض العينين لأنه من فعل اليهود ولكن لو أن انسانا طبعا هذه تدخل في الوسائل وليست في المقاصد لو أن إنسان كان في مسجد مثلا وفيه الحركة كان عند الباب مثلاً ناس داخل خارجه أو كان في مكان يصلي فيه كثير الزخارف فتشتت ذهنه فيجوز له أن يغمض عينيه ولو شابه الكفار لأن فيه ماذا فيه مصلحة أيضاً من حيث اللباس نهين عن تقليد الكفار في لباسهم لباسهم الخاص الذي ما زال إلى الآن خاص بهم فلو أن إنسان كان في بلاد الكفر وخشي على نفسه لو أنه أظهر لباسه المعين سوف ماذا يتهم أو او فيجوز له ماذا أن يقلدهم من أجل هذه المصلحة الراجحة القاعدة الرابعة ضمن القاعدة الثالثة عشر أن مخالفة الكفار في العبادات إما أن تكون مخالفة في أصل عبادتهم أو في وصفها أو في حكمها مخالفة الكافرين في باب العبادات إما أن تكون في أصل العبادة أو في وصفها أو في حكمها في أصلها مثل ماذا؟ العقائد الكفار يعتقدون بأن الله ثالث ثلاثة والعياذ بالله يقولون الله والروح القدس والمسيح الابن عندهم عقيدة تثليث فلا يجوز لنا أن نقلدهم اصلا أيضاً البدع الحقيقية مثل قولهم مثلا أو فعلهم للاحتفال برأس السنة الميلادية فلا يجوز لنا أن نقلدهم في هذا الفعل اصلا إذا هنا المخالفة في أصل الفعل يعني هم يفعلون نحن نترك هذا الفعل قد تكون ماذا المخالفة في الوصف وليست في الأصل بمعنى أن نفعل مثل فعلهم في العبادات ولكن نخالفهم في وصف العبادة مثل صيام يوم عاشوراء في يوم عاشوراء يصومه اليهود شكرا لله عز وجل أن نجم وقه من فرعون فالنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح أنه قال لو عشت لقابل لأصومن التاسع يعني يصوم التاسع والعاشر لماذا يصوم التاسع مخالفة لليهود؟ لذلك الإنسان حيانا نحن نتشارك معهم في أصل عبادة ولكن نخالفهم في وصفها نحن نصلي وهم يصلون ولكن صلاتنا ما في الوصف تخالف صلاتهم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم نحن نخالفهم أيضا نخالف النصوم شهرا نخالفهم في الصحور ففرق ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة الصحور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم القسم الثالث قد نشاركهم في الأصل ونشاركهم في الوصف ولكن نخالفهم في الحكم مثال ذلك مثال ذلك القيام للجنازة جاءت بعض الأحاديث التي تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم للجنازة إذا مرت طبعا اختلاف بين أهل العلم هل هذا يعني على إطلاقه أم فيه تخصيص المهم العلماء اختلفوا في هذه المسألة اليهود يقولون بوجوب القيام للجنازة يقولون بالوجوب فنحن كمسلمين لو اعتقدنا مشروعية هذا الأمر لا بد أن نخالفهم لا نقول بالوجوب وإنما نقول بالجواز أو الاستحباب فهذا ماذا؟ احنا شاركناهم في الأصل شاركناهم في الوصف ولكن خالفناهم في, ماذا؟ في حكم الفعل القاعدة الخامسة يعني التي تندرج تحت القاعدة الثالثة عشر أن مخالفة الكافرين إما أن تكون مقصودة لذاتها أم لما تتضمنه من مفسدة أو تحقيق مصلحة راجحة دفع مفسدة أو تحقيق مصلحة راجحة أعيد القاعدة أن مخالفة الكافرين إما أن تكون مقصودة لذاتها مجرد يعني أو أن تكون ماذا بسبب ما تتضمنه من مفسدة أو الدفع مفسده أو ماذا تحقيق مصلحة راجحة ما معنى هذا الكلام؟ أو ما معنى هذه القاعدة؟ الآن إذا تأملت النصوص التي ورد فيها التأكيد والحث على مخالفة الكافرين في السمت الظاهر يعني في لباسهم في هيئتهم في, في أمورهم تجد بعض هذه النصوص إذا تأملتها وجدت أن النهي هو لمجرد الفعل وإلا ذات الفعل ليس فيه مصلحة كبيرة يعني وليس في فعله أيضا مفسده مثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتغيير الشيب بالحناء أو الكتم الحناء أو الكتم الكتم نوع من الحناء ولكن يكون لونه يعني أشد يعني أقتم أو أكثر قتامة فلو تأملت هذا النص وجدت أن مخالفة اليهود هنا أو اليهود والنصارى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن اليهود والنصارى لا يسبعون فخالفوهم الحديث الصحيحين فإذا تأملت هذا الفعل وجدت أنه ليس هناك فائدة كبيرة من الصبر أو ترك الصبر، ولن تترتب هناك مفسد ماذا على الصبر أو عدمه، فلذلك الآن قول قاطبة العلماء وجميع العلماء أن صبغ الشيب ليس بواجب، ليس بواجب من أن يصبغ يصبغ شيبه. طبعاً بغير السواد ومن شاء ماذا أن, أن لا يصبغه فلا يصبغه أحياناً بعض الأفعال نجد أنها ماذا أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفة اليهود والنصارى فيها ليس لمجرد المخالفة فقط ولكن لأن ذات الفعل فيه مصلحة أو في تركه ماذا في تركه مفسده أعطيكم مثال مثال ذلك مثلا امر النبي صلى الله عليه وسلم بتوفير اللحى، كما جاء في حديث هي ثمان أحاديث مبتوثة في كتب الصحاح بروايات مختلفة أعفوا اللحى وحفوا الشوارب ووفروا اللحى وحفوا الشوارب وجزوا الشوارب يعني روايات مختلفة الآن من أجل مخالفة اليهود والنصارى ولكن إذا تأملت الفعل وجدته ماذا فيه مصلحة لذاته لماذا؟ لأن هذه اللحاء زينة للرجال وايضا حتى بشرة الجلد تتأثر بكثرة ماذا جزها وحلقها كما أثبته العلم المعاصر فلذلك لو أن اليهود والنصارى وفروا لحاهم هل نخالفهم ونحلق اللحاء؟ لا لأن الأمر هنا ليس لمجرد المخالفة وإنما لمصلحة زائد ماذا تلك المخالفة ولذلك الآن كثير من الناس يحاجك بمثل هذه الأمور تقول مثلا تقول له يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بمخالفة اليهود يقول لك ايوه اليهود في الأول كانوا ماذا يحلقون مثلا والآن يوفرون لحام الآن خالفوهم احلقوا أنتم لحاكم نقول لا لأن المخالفه هنا ليست أو الأمر ليس للمخالفه فقط وإنما لمعنى زائد وهي مصلحة راجحة أو مفسدة متحقها. نأتي إلى القاعدة الرابعة عشر وهذه من أفضل مش من أفضل يعني من أعظم القواعد الآن مرت بنا قاعدة أولى وهي أن أي فعل ترك النبي صلى الله عليه وسلم فعله مع وجود المقتضى وانتفاء المانع في عهده فيعتبر بضعا هذه من أعظم القواعد أيضا القاعدة الثانية التي يعتبرها أس القواعد هي هذه القاعدة ومفادها لا تبديع في مسائل الاجتهاد. لا تبديع في مسائل الاجتهاد. فإنك لو تأملت أكثر الفوضى العلمية الموجودة الآن على الساحة من تفسيق وتبديع فلان كذا وفلان كذا تجده ناشئة عن عدم فهم هذه القاعدة وعدم العمل بها أو الجهل بها مطلقا بعضهم يعرف القاعدة ولا يعمل بها وبعضهم وأكثرهم يجهل هذه القاعدة وقليل منهم ماذا من يتأولها فلذلك نقف مع هذه القاعدة وقفة حتى الإنسان لا يتهم ولا يرمي غيره لأن التبديع هو صنو صنو يعني مثل التكفير يعني لو قلت شخص أنت كافر وقلت له ماذا أنت مبتدع فهما في الدرجة سواء أو يكاد أن يكون سواء لأن أعظم ما ترمي به الإنسان بعد الكفر هو البدعة بعد الكفر لا يأتي إلا الابتداع، ولذلك ليس من السهل أنك تخرج الإنسان من أهل السنة والجماعة وتصفه بأنه مبتدع لابد تكون عندك ماذا؟ عمق نظر ودقة فهم لأن مرتكب البدعة لا يكون مبتدعا على الإطلاق وهذه ذكرنا نتف منها في المحاضرة السابقة في قضية شروط التكفير قلنا نفس شروط التكفير هي شروط ماذا التبديع؟ فالقاعدة تقول لا تبديع في مسائل الاجتهاد ما معنى هذه القاعدة؟ معناه أي مسألة اجتهادية فلا يمكن أن تصف المخالف فيها بأنه مبتدع وفي نفس الوقت أي مسألة أطلق العلماء عنها بأنها بدعة لا يمكن أن تكون من مسائل اجتهاديه مفهوم؟ أي مسألة اجتهد اختلف العلماء فيها واجتهدوا فلا يمكن أن نصف المخالف لها مبتدعا ولا أن نصف الفعل بأنه بدعة. سواء الفعل أو الفاعل الفعل لا يعتبر بدعة ومن باب أولى أن الفاعل لا يعتبر ماذا؟ مبتدعا والعكس بالعكس يذكر أن أي شيء ثابت أنه بدعة لا يمكن أن يكون من المسائل الاجتهاديه طبعا هنا لا بد أن نعرف ما هي المسائل الاجتهاديه هناك مسائل الاجتهاد وهناك مسائل الخلاف مسائل اجتهاديه والمسائل الخلافية ارجو يعني الحضور انهم يركزوا معي يعني حتى ما لا يشتط بهم الفهم هناك مسائل اجتهاديه وهناك مسائل خلافية كيف العلماء قالوا بأن الخلاف إما أن يكون محمودا سائغا واما أن يكون مذموما غير سائغ قول يعني شرحت الماء بعد الجهد بالماء يعني زدت ظلمتها يعني طيب نقول شيء آخر أكثر أكثر وضوحا الآن المسائل الاجتهادية ما معناها هي المسائل التي ليس فيها نص قاطع ولا اجماع لأهل العلم بحيث أن العلماء اختلفوا فيها كل بحسب ما تيسر له من الدليل هذا هو ضابط المسائل الاجتهاديه المسائل الاجتهاديه هي المسائل التي ليس فيها قص النص قاطع أو إجماع لأهل العلم وإذا نظرت في خلاف العلماء لوجدت لكل واحد منهم دليل قوي هذه تسمى المسائل الاجتهادية وسياتي فيها تفصيل المسائل الخلافية هي المسائل التي يكون الخلاف فيها شاذا أو ضعيفا يعني المخالف ليس له دليل أبدا أو دليل ضعيف جدا كحديث موضوع حديث منكر حديث ضعيف جدا أو ما يعتبر من زلات العلماء هذه المسائل ماذا؟ الخلافية اذا المسائل الخلافية هي المسائل التي يكون الخلاف فيها شاذ أو غير معتبر أو يكون الدليل فيها ضعيف جدا أو تكون من باب زلات العلماء لذلك قال أهل العلم من تتبع زلات العلماء ماذا تزندق من تتبع زلات العلماء تزندق الآن مثلا نكاح المتعه نكاح المتعة بعض علماء الأحناف يقولون بجوازه طبعا هل هذا خلاف ولا مسألة خلافية ولا اجتهادية لمسألة خلاف لأن الخلاف هذا شاذ مثل مثلا ريب الفضل بعض العلماء يقولون أن الريب لا يكون إلا في ريب النسيئة ريب النسيئة معناه تأخير في الوقت قال مثلا بيع ذهب بالذهب أو بيع الفضة بالفضة أو بيع النقود يعني العمل الصعبة ربا النسيئة معناها أنك ماذا تأخذ الآن وتخلص بعدين هذا هو ربا النسيئة وربا النسيئة بالإجماع أنه ماذا حرام ربا الفضل هو الزيادة في الجنس الربوي مع اتحاد العلة واختلاف أو اتحاد العلة والجنس كما قال العلماء يعني مثلا ذهب بذهب، لا بد أن تبيع مئة غرام بمئة غرام، فلو بيعت مئة بمئة وعشرة أو مئة واحد ولا مئة واثنين غرام، هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر ريب الفضل. بعض العلماء طبعا قلة قليلة اعتبروا أن هذا ليس ريبا. طبعا هذا خلاف شاذ، لأن يخالف نصوص قاطعة في الباب. مجافي صحيح مسلم ومجافي سنن الترمذي وغيرها من كتب الأهل العلم الذهب والذهب ربا الا هاء وها وثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم ولكن يدا بيد الشاهد أنه ماذا؟ أن هذه مسألة تعتبر شاذة القول فيها شاذ من قال ماذا؟ مثال ذلك الفوائد البنكية الربوية يوجد الآن بعض العلماء المعاصرين خصوصا من يفتي بأن الفوائد في البنوك الربويه ليست ربا بعض علماء الأزهر وغيرهم طبعا هذا خلاف شاذ مثال ذلك مثلا سماع الموسيقى سماع الموسيقى ابن حزم رحمة الله تعالى عليه عنده له قول معروف مشهور عنه في كتاب المحلة أنه كان يقول بأن الموسيقى حلال وآلات الموسيقى حلال لماذا؟ لأنه يضعف الحديث حديث المشهور أنه الحديث موجود رواه الترمذي والنسائي وغيره الحديث ثابت صحيح لا غبار عليه أن لا يكونن من أمة أقوام يستحلون الحرى والحرية والمعازفة و... ولا و... ثم قال يعني إلى آخر الحديث فابن حزم هذا يعتبر أن هذا الحديث طبعا الحديث أي أن أصله في البخاري فيعتبره هذا حديثا ضعيفا لأن البخاري علقه المهم الشاهد له قول في هذه المسألة ولكن هذا خلاف شاذ لذلك المسائل الخلافية تنكر فيها وتبدع فيها وتفسق فيها مسألة الخلافيه أما المسألة الاجتهادية لا إنكار فيها وقولنا لا إنكار المقصود بالإنكار الذي فيه تغليظ وتعزير لأن الإنكار درجات أول الإنكار هو التعريف والبيان التعريف والبيان تعرف الشخص مثلا شخص تختلف معه في مسألة فتجتمعه وتبين له وجه الحق الذي تعتقده هذا يسمى بيان وتعريف البيان والتعريف جائز حتى في المسائل الاجتهاديه ولكن المقصود أنه بالإنكار هو ماذا التغليظ في القول والتعنيف والوصف بأنه فلان مبتدع وغير ذلك هذا لا تجوز في مسائل الاجتهادية ولكن تجوز في المسائل الخلافية ولذلك أكثر الناس الآن من طلبة العلم جعلوا المسائل الاجتهاديه ماذا؟ في منزلة المسائل الخلافية رغم أن تجد المسألة لها دليل محظ من النظر ولكل له دليل قوي وليس فيها نص قاطع وليس فيها اجماع ثم بعد ذلك يأتيك ماذا ويفسق ويبدع لأنك خالفته في هذه المسألة بأي دين وبأي قواعد تعملون وتتبعون ولذلك قال الشيخ السلام تيمية من قل علمه كثر خلافه من قل علمه كثر خلافه وكثر تطاوله على الناس لا ينشأ التطاول على العلماء والتطاول على الناس إلا من ضحالة العلم وقلته وإلا من امتلأ علما وخصوصا نقصد العلم ليس الحفظ فقط العلم هو القواعد اذا اردت أن تكون مؤصلا في علمك لابد أن تكون مؤصلا في قواعد الدين فمن حاز القواعد حاز العلم وهذه يعني الفائده سمعتها مرارا وتكرارا من شيخنا العلامه محمد صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى عليه وكان يعتني جدا قضية القواعد فإذا أردت أن تأصل في العلم فلا بد أن تتأصل في القواعد لأن النصوص الكثير يحفظها ولكن القواعد فهمها وهضمها والعمل بها هو الذي ترك الناس في حيص حي بيس وترك الناس ماذا يخبطون خبط عشواء وكما يقال يسيرون بغير هدى ورشاد إذن القاعدة الثانية قلنا بأن أو الرابعة عشر أو نعم القاعدة الرابعة عشر أنه نعم أي اعتبار يعني مسائل خلافية ومسائل اجتهاديه لا قلنا شوف المسائل الاجتهاديه هي أو خلينا مع المسائل الخلافيه حتى تفهم المسائل الاجتهاديه المسائل الخلافية هي مسائل إذا نظرت في قول المخالف الذي يخالفك لا تجد له دليل معتبر ولا نظر ولا وتجد ماذا في المسألة نص قاطع وتجد أحيانا فيها إجماع ثم يأتينا واحد فيخالف الإجماع ويخالف النص القاطع ثم ليس له دليل معتبر له حظ من النظر فهذا يكون خلافه ماذا من قبيل الخلاف الشاذ مسألة خلافية بينما المسألة اجتهادية تختلف أنت وفلان فإذا نظرت هل يوجد في الباب إجماع؟ لا يوجد إجماع هل يوجد قص نص قاطع في المسألة بحيث لا يوجد له معارض؟ لا تجد نصان مختلفان كل نص ماذا قوي في بابه؟ تجد ماذا؟ كثير من أهل العلم قد قالوا بهذا ليه؟ لا يعتبر خلافا شاذا هذه المسألة الاجتهادية والثانية هي المسألة الخلافية نظن واضح بهذا الشيء نعم طبعا سنزيد الأمر بيانا وضوحا ما يدخل في المسائل الاجتهاديه نعطي بعض الأمثلة وإلا يعني لو خضنا في هذه المسألة ممكن نحتاج إلى محاضرتين أو أكثر بعض الأمور التي تندرج تحت المسائل الاجتهاديه مثال أول وهو ما تجاذبه أو تجاذبها أصلاني شرعيان صحيحان يعني أول شيء وصف ينطبق على المسائل الاجتهاديه أنك تجد المسألة يتجاذبها أصلاني شرعيان معتبران قويان مفهوم الآن تأخذ مسألة من المسائل. تنظر في الدليل فيها دليل واحد مثلا أو دليلين مختلفين تجد الدليل القول الأول له أصل معتبر في الشرع قوي والقول الثاني له أصل معتبر في الشرع مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته لا يصلين أحدكم إلا في بني قريضة لا يصلين نهي العصر إلا في بني قريضة هذا الحديث اختلف فيه الصحابة منهم من فهم منه مطلق النهي تمام ومنهم من فهم منه الحث على المسارعة طبعا إذا نظرت في الدليل تجد أن الأصل الأول وهو مطلق النهي معتبر يعني يدل عليه النص وإذا نظرت إلى القول الثاني وهو الحث على الإسراع وجدته أيضا له اعتبار في النص فهنا تجاذبها ماذا أصلان شرعيان ثابتان في شرعنا لذلك هذه تدخل في المسائل مسائل مالا وليست في المسائل الخلافية مثال ذلك أيضا زكاة الحلي زكاة الحلي اختلف فيها العلماء لماذا؟ اتركونا من النصوص لأنها تجاذبها أصلان شرعيان الأصل الأول أن نعتبر الحلي نقدا فإذا اعتبرناه نقدا أو جبنا فيه الزكاة أو أن نعتبره من العروض أو العروض، يعني الملابس والمآكل والمشارب فلا يدخلها ماذا؟ ولا يجب عليه الزكاة، فتجاذبها أصلان، فإذا نظرت إلى الذهب من جهة الملبوس الحلي وجدته نقد فيه صفة نقدية، وإذا نظرت فيه من الجهة الثانية وجدت فيه, وجدت فيه صفة ماذا؟ العرضية، فهو عرض من العروض، فتجاذبها أصلان ماذا؟ شرعيان مثال ذلك قبول رواية مجهول الحال. مجهول الحال الجهاله يعني فرغوات على قسمين مجهول حال ومجهول عين مجهول عين مثلا قال حدثنا مثلا سفيان سفيان الثوري عن فلان فلان هكذا في في الاسناد مين فلان هذا مجهول العين ولكن احيانا يقول حدثنا حماد طبعا حماد هذا تذهب إلى كتب الأهل العلم مثلاً فتفتح تجد ماذا يذكرون له ترجموك لا يذكرون حاله حاله مجهول هل كان ثقة هل حافظ مش حافظ كذا فبالنسبة لجهالة الحال تجاذبها أصلان شرعيان إما أن يكون عدلا وإما أن يكون ماذا غير عدل فاسقا فماذا وكل منها ماذا أصل معتبر فلذلك توسع بعضهم كابن حبان في صحيحه وفي الثقات ثقات لابن حبان فوثق المجاهيل بينما بعضهم ماذا أو أكثرهم ماذا تشدد في هذا الباب وضعف المجاهيل كابن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل وغيرهم إذن إذا كانت مسألة وفيها أصلان شرعيان كل منهما معتبر فهذه تعتبر المسائل الاجتهاديه وليست المسائل الخلافيه مثال اخر المسائل التي ليس فيها دليل وانما هي ماذا غايه اقوال العلماء إنما هي اقيسه ونظر يعني احيانا تجد بعض المسائل تبحث عن الدليل فيها ليس فيها دليل لا نص من الكتاب ولا نص من السنة تنظر في أقوال أهل العلم كلها تجد ماذا كل أدلتهم عبارة عن أدلة عقلية ففي هذه الحالة لا نعتبرها من المسائل الخلافية وإنما نعتبرها من المسائل الاجتهاديه مثال ذلك قال العلماء المسائل النوازل النوازل مثلا تأتينا نازلة نازلة معناه مسألة جديدة لم تحدث في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عصر الصحابة نبحث في كتب الفقه لا نجد أحد تكلم فيها ثم بعد ذلك ماذا؟ ننظر هل كما يقال فيه نص في هذا الباب لا يوجد نص هل فيه إجماع لا يوجد فيه إجماع كل أو غاية ما فيه عبارة عن قياس ونظر مثل الآن الطلاق في الهاتف إنسان يتصل من أمريكا على زوجته ماذا في الجزائر قالوا أنت طالق هل هذا يعتبر طلاق أم لا تذهب إلى الفقه تنخلها من أول إلى آخر لا تجد هذه المسألة أبدا وغاية من ذكر الإمام النووي رحمه الله عليه في المجموع ذكر مسألة مشابهة مثل من باع او اشترى أو عتق او طلق وهو على رأس جبل فنقل صوته الصدى هذه أقصى شيء لكن هذا الصادع اللي يكون واقف على الجبل تراه فالشاهد ماذا هل تعتبر هذه الطلقة صحيحة أم لا فهنا ماذا يكون أقوال أهل العلم كل ينظر ماذا حسب ما تيسر له من الأقياس والنظر العقلي ولذلك العلماء يمثلون لهذه المسألة بما حدث لهارون مع موسى عليه السلام أو عليهما السلام فموسى عليه السلام لما ذهب إلى لقاء ربه وجاء السامري فأخرج لهم عجلا جسد الله خوار وفتنهم قال هذا إلهكم وإله موسى فنسي فهارون عليه السلام اجتهد لأنه ليس معه وحي أو دليل فقال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا براسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترق قولي فهي أنازلة حدثت لهارون فلم يجد لها دليلا فاجتهد فهي من المسائل الإجتهادية وليست من المسائل الخلافية مثال ذلك المسائل التي أو ما تجاذبه نصان فأكثر يعني مسألة يتجاذبها نصان نص نص فأكثر وكل واحد منهما مقبول سندا ظاهر دلالة أو دلالة يعني المسألة تجد فيها القول الأول فيه دليل نص صحيح ليس ضعيف واضح قوي الدلالة في بابه وتجد ماذا في المقابل القول الثاني أيضا له دليل نص ثابت وقوي في بابه وهذا من أعجب ما وقفت في هذه المسائل طبعا قصة رواه الإمام البيهقي في سننه ورواها الإمام أيضا الطبراني في معجمه قصة مفادها معلش أقرأها على مسامعكم اجتهد فيها ثلاثة من أئمة العراق معروف أئمة العراق كانوا معروفين ماذا؟ بقوة النظر وقوة الاستدلال التقى أن أبا حنيفة أحمد الله تعالى عليه كان له من قوة الاستدلال لو أراد أن يجعل أن يستدل على أن هذا القطعة من الحديد ذهب لاستطاع لا ذلك لقوه ماذا أدلته ونضاله طبعا اختلفوا على ثلاث أقوال كل واحد منهم له دليل صحيح صريح في الباب. وفقد روى عبد الوارث بن سعيد قال قدمت مكه فوجدت بها ابي حنيفه ابي حنيفه النعمان وابن ابي ليلى تلميذه وابن شبرما فسالت ابي حنيفه عن رجل باع بيعا وشرط شرطا باع بيع وشرط شرط مثلا قال ابيعك مثلا هذه السياره ولكن بشرط ماذا انك اني استعملها اسبوع مثلا فقال أبو حنيف البيع باطل والشرط باطل حكم على البيع بأنه باطل وأن الشرط باطل قال ثم أتيت ابن أبي ليلى فسألته فقال البيع جائز والشرط باطل يعني صار البيع جائز والشرط ماذا يعني البيع بيع السيارة جائز والشرط هذا الذي شرطته ماذا اعتبار له ثم أتيت ابن شبرما فسألته فقال البيع جائز ماذا والشرط جائز يعني كلهم من مدرسة واحدة يعني حكم على البيع بأنه جائز وأن الشرط جائز فقلت يا سبحان الله ثلاثة فقهاء من الفقهاء من العراق من نفس المدرسة اختلفوا في مسألة واحدة فأتيت أبا حنيفة فأخبرته يعني أخبره بقول ابن شبرم وقول ابن أبي ليلى فقال ما أدري ما قال حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده من هو جده هذا من أشهر الأسانيد عمرو بن شعيب عن أبيه تجدون في مثل الإمام أحمد ترمذي وغيره عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده من هو طيب خلي هذه في للبحث ولكن لا تستعينوا بالعلامة جوجل يعني طيق البحث طيب قال وهذا مشهور صحابي مشهور غوى كثير من السنن وهذا عمر بن شعيب عن أبيه عن جده ذكرتها في دروس كثيرة وكنت أذكر اسم الصحابي لمن حضر دروسنا حدثني عمر بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع وشرط انها عن بيع وشرط هذا دليل أبا حنيفة رحمة الله أود الحديث صحيح قال والشرط يعني البيع باطل والشرط باطل قال ثم أتيت ابن أبي ليلى فأخبرته فقال ما أدري ما قال حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أشتري بريرة فاعتقاها تعرفون قصه بريره بريره ومن من كان زوجها يعني يضرب بها المثل بريره يعني في تعلق الرجل بالمرأة وهو ماذا مغيث كان مغيث يحب بريره حبا شديدا زوجته يعني وكان هو عبده هي اما فاعتقدها ماذا عائشه رضي الله عنها والأمة إذا اعتقت صارت سيدة نفسها يمكن أن تطلق ماذا الحالة الوحيدة صحي العصمة بيدها يمكن أن تطلق ماذا زوجها الذي ما زال تحت رق العبودية فطلقته فكان مغيث يأي يأي يمشي وراء بريرة ويبكي يعني شدة تعلقه بها فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رآها كما جاء في الصحيح مع عمه العباس قال يا عم أما تعجب من حبي مغيث لبريرة وبغض بريرة لي لمغيث فقال يعني فقال يا رسول الله لو شفعت يعني فيهما فذهب إلى بريرة فقال لها يعني لو اردت مغيثا فقالت يا رسول الله هل هذا هو أمر أم مشهور فقال بل مشهور فقالت لا حاجة لي فيه خلاص إني كما قالت إني أخاف أن أرجع إلى الكفر بعد الإيمان أو كما قالت الشاهد هذه بريرة قالت عائشة رضي الله عنها أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن أشتري بريره فاعتقها يعني أمرها أن تشتري وشرط عليها ماذا أن تعتق فهذا دليل ماذا على ما ذهب إليه فأعتقها فقال البيع جائز والشرط ماذا الشرط باطل ثم أتيت ابن شوبرمة فأخبرته فقال ما أدري ما قال حدثني مسعر بن كدام عن محارب ابن دثار عن جابر عن جابر بن عبد الله قال بعثني النبي صلى الله أو بعت النبي صلى الله عليه وسلم ناقة وشرط لي حملانها إلى المدينة والحديث معروف مشهور صحيح قال فالبيع جائز والشرط جائز لانه باعه وشرط عليه أن يحمله إلى المدينة فانظر مسألة اختلف فيها, فيها ثلاث فقهاء كل واحد منهم له دليل هل هذه نعتبرها مسائل اجتهادية ولا مسائل خلافية؟ هذه مسائل اجتهادية الـ الـ الأمر فيه مسألة أخرى يعني نضرب عليها صفحا وهي ما ورد فيه نص وليس فيه أو ليس يعني ذلك النص ليس محل اتفاق بين العلماء يعني احيانا يأتي النص ويختلف فيه العلماء فلان يضعف الحديث وفلان ماذا يصححه فلان يرى بأنه مطلق والثاني يرى بأنه مقيد فتختلف ماذا نظرة العلماء مع النص الواحد ولا يكون ظاهرا فيه في بابه طبعا المسائل الاجتهادية لا يجري فيها الابتداء لماذا لماذا لا يجري فيها الابتداء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حكم على البدع بأنها ضلالة كما جاء في عند النسائي والترمذي وأبي داود كل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار وحكم النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين بأنه إذا حكم الحاكم فأصاب فله فله ماذا أجران. وإذا أخطأ يعني حكم فأخطأ فاجتهد فله أجر واحد فالمجتهد إذا اجتهد إذا أصاب له أجران وإذا أخطأ له أجر واحد فكيف نعتبر المسألة الاجتهادية بدعة وإذا اعتبرناها بدعة معناها نحكم عليه بالضلالة والنبي صلى الله عليه وسلم حكم عليه أو حكم له بالأجر سواء كان مصيبا أو مخطئا نعم؟ أكيد. لا لا تبقى البدع ولكن يذهب التجني ويذهب كما يقال استخدام الهوى احنا مصيبتنا يعني التي ابتلينا بها سواء كنا طالبة علم او كنا من عامة الناس كما يقال عدم التقعيد في كثير من العلوم الشرعية يعني نمشي مثلا إلى يعني دون أن نذكر أسماء يعني علماء وغيرهم إلى عهد قريب كنا نأخذ ديننا من فلان أو علان أو بخلاف أن الدين لا يؤخذ خصوص طلبه العلم لا نتكلم عن العوام أنت إذا كنت طالب علم متمكن لا بد أن ترتقي فتنظر في الأدلة وتكون عندك قواعد وآلات تسير ماذا من خلالها ولا يجرمنك أنك خالفت فلان أو علان ولا يعظم في قلبك أنك خالفت فلانا أو علان فلذلك لما نقول إلى عهد قريب كثير مننا كان يقول كيف السبحة من بدع الضلالات لو شفت واحد حاكم سبحه كأنه ماذا كفر بالله عز وجل رم أن السبحة من المسائل الاجتهاديه وليس مسائل البدع كنا نرى أن من مسح وجهه بعد الدعاء أنه مبتدع طبعا لما نقول كنا نرى يعني لا أقصد الجميع بينما ماذا كثير من أهل العلم لا يعتبرها ماذا بدعه كما سيأتي معنا المهم من آثار المسائل الاجتهاديه أن المجتهد بين أجرين بين اجر وأجرين هذه أول آثار المسائل الاجتهاديه ثانيا الخلاف في المسائل الاجتهاديه رحمة في قاعدة يقولون الخلاف رحمة طبعا الخلاف ليس الخلاف الشاذ وإنما الخلاف في المسائل الاجتهاديه المسائل الاجتهاديه لما اختلف فيها العلماء لذلك الكثير مسائل الفقه روح لأي كتاب من الكتب التي عني بالفقه المقارن لا تجد العلماء عادة يتفقون على مسائل لذلك المسائل متفق عليها والمجمع فيها قليلة قليلة جدا لماذا؟ لأن لو ألزم الناس بقول واحد لكان من خالف هذا القول ماذا؟ مبتدع فاسق أو قد يكون كافرا وايضا قد لا يجد الإنسان مخرجا في كثير من الأمور فلذلك الآن أعطيكم مثال بعض الدول مثلا تأخذ بمذهب أبي حنيفة في قضية مثلا الزواج فمذهب أبي حنيفة أحمد الله تعالى عليه أن الرجل إذا غاب عن زوجته ولم يعلم مصيره تبقى على ذمته إلى أن تموت يعني تعلق إلى ماذا إلى أن يواريها القبر طبعا لو لم يوجد إلا هذا القول لكان فيه ظلم وعانت للنساء فإذا نظرت إلى مذهب مالك وغيره تجد ماذا تخفي في هذه المسألة من يقول بالسنة ومن يقول بالخمس سنوات من يقول بالاعتبار المكان الذي ذهب إليه المهم احيانا يكون هذا الخلاف بين العلماء في المسائل الاجتهاديه يكون ماذا؟ يكون رحمة ولذلك إمام مالك حمه الله لما طلب منه الخليفة أن يجعل من الموطا هو كتاب الناس لا يخالفه أحد فابى امتنع الامام مالك لماذا لانه كما قال الامام مالك لو جعل هذا الكتاب هو الحجه والتزم به جميع الناس لكان من خالفه ماذا يعتبر فاسقا مبتدعا وضيقنا واسعا على الناس لذلك قال العلماء الخلاف في المسائل الاجتهاديه وليس في المسائل الخلافيه رحمة أنه لا انكار ولا تفسيق ولا تبديع ولا تكفير في المسائل الاجتهاديه الأمر الرابع أن السبيل الإنكار في المسائل الاجتهاديه يكون بالبيان والتعريف قلنا يمكن أنك ماذا تجلس مع من تخالفه في المسائل الاجتهاديه وكل واحد يبين للثاني حجته وهذا لا شك ولا ضيرة فيها المسائل الاجتهاديه الغالب في أنها ظنية ليست قطعية يعني الدليل فيها ليس قطعي الأمر الآخر أنه يجب على المجتهد أن يتبع ما أدى إليه اجتهاده. يجب أن تمجتهد. اجتهد في مسألة يجب ماذا أن تتبع ما اجتهدت أو ما أدا أداك إليه اجتهاده. ولكن غير المجتهد له ماذا أن يتبع أحد الأقوال التي ماذا يطمئن إليها قلبه وليس التشهي. الآن العامي. وحتى حتى طالب العلم مبتدئ لا يستطيع ان يذهب إلى الأقوال والنصوص وماذا يرجح بين القول وقول هذا ماذا يفعل؟ نقول له اسأل من تثق في دينه وعلمه واعتبر ماذا؟ فهو سوف يجتهد في اختيار ماذا؟ من يسأله كما أن المجتهد يجتهد في اختيار النصوص التي ماذا هي أقوى وأقرب للصواب العام يجتهد ماذا في اختيار من يقلده دينه ولذلك الآن بعض العوام ماذا يفعل يجيسأل الشيخ الفلاني يقول له لا يجوز هو مدى واحد يقول له يجوز تلقاه هذا العند الثاني والثالث ويطوف ويزين في السؤال إلى أن يجد من يفتي هذا ماذا يعتبر ماذا لعابا في دين الله عز وجل وليس متابعا طيب طيب يستثنى في المسائل الاجتهاديه يعني المسائل الاجتهاديه قد تكون من قبيل الابتداع متى إذا صارت شعارا لبعض أهل البدع الآن مثل المسعى الخفين قد وقع فيه بعض الخلاف ولكنه لما صار شعارا للخوارج فهم يقولون ماذا بعدم جواز المسعى الخفين مطلقا فكان هذا القول لمن قاله يعتبر بدعة وإن كانت من المسائل الاجتهاديه الآن نأتي إلى القاعدة الخامسة عشر الاجتهاد في تحقيق المناط لا ينافي الابتداع الاجتهاد في تحقيق المناط لا يخالف أو لا ينافي الابتداع الاجتهاد في تحقيق المناط لا ينافي الابتداع. هذا متى؟ ما معنى هذه القاعدة؟ احيانا تكون المسألة توقيفية الأصل في العبادات ماذا؟ التوقيف هناك بعض المسائل ايضا توقيفية الأصل فيها أنها ماذا؟ من مسائل توقيفية أعطيكم مثال الآن وسائل الدعوة إلى الله عز وجل هل يجوز إنسان أن يخترع وسيلة للناس يدعو بها؟ عباد الله لا يجوز فالآن مثلا اخترعوا لنا المسلسلات والأفلام الدينية قالوا بأن هذه موسائلة الدعوة إلى الله عز وجل هذه ماذا من البدع المنكرة لأن هذه الوسيلة لم يسبق لم يسبق إليها ماذا النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته ولا من بعدهم على ما فيها من منكرات فالعلماء قالوا بأن وسائل الدعوة إلى الله عز وجل لا بد ماذا تلتزم بالوسائل التي استعملها النبي صلى الله عليه وسلم سواء كانت أقوالا أو أفعالا الوقية هل هي من باب التوقيف أم من باب ماذا التطبب اختلف فيها العلماء فمن قال بأنها توقيف يجب عليك أن تلتزم بوسائل الوقية التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم الشاهد أن تحقيق المناط في المسائل التوقيفية لا ينافي أو ينافي ماذا الابتداء أو الاجتهاد في تحقيق المناط ينافي ماذا الابتداء ما معنى هذا الكلام خلونا مع وسائل الدعوة لأن أوضح في هذا الباب مثال ذلك الآن من وسائل الدعوة إلى الله عز وجل وسيلة القول وسيلة الخطابة كما قال الله عز وجل وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم وقال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد وقد دعا العلماء جمهور الاقوامهم أو قال جمهور الانبياء دعوا اقوامهم بوسيله ماذا القول أو الخطابه لذلك قال عن داود عليه السلام وعلمناه او اتيناه الحكمه وايش وفصل الخطاب يعني الخطابة الآن إذا هذه وسيلة الخطابة وسيلة الخطابة كيف تطبقها على الواقع هذا يسمى تحقيق المناط تحقيق المناط معناه انزال النص على الواقع الآن الخطابة لها عدة ماذا؟ ألوان قد تكون خطابة حماسية مثل خطب الجهاد قد تكون خطابة وعظية مثل الخطب التي فيها النهي عن بعض المنكرات وتذكير الناس ماذا بما ينتظرهم بعد الممات قد تكون ماذا هذه الخطابة عاطفية إذا أردت ماذا أن تخاطب وجدان الناس إذا ما الذي يحدد نوع الخطاب هو ماذا الواقع إذا تحقيق المناط اجتهادك في تحقيق المناط ليس من باب الابتداع رغم أن هذه الوسيلة توقيفية. ايضا الاجتهاد في القوالب لا ينافي ماذا الاجتهاد في القوالب في الوسائل التوقيفية لا يعتبر بدعه ما معنى القوالب الان لو قلت بان وسائل الدعوه توقيفيه فيقول لي أحد يعني احدكم مثلا يا شيخ انت تستعمل الميكروفون والميكروفون لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والميكروفون وسيلة للدعوه إذا ماذا أنت تستعمل وسيلة بدعية صح ولا لا؟ هذا قد يرد فنقول بأن هذا الميكروفون ليس وسيلة وإنما قالب ما معنى القالب؟ القالب هو الذي يحسن اداء الوسائل فمثلا لو درست مدة ساعة وساعتين ساعتين بدون الميكروفون انقطعت الحبال الصوتية والكثير منكم ربما لا يسمع ولكن بوجود هذه الميكروفونات ماذا سهلت اداء الوسائل فالاجتهاد في القوالب لا يعتبر ماذا خروج عن باب التوقيف ولا يعتبر ماذا من قبيل الابتداع مفهوم ولا لا الاجتهاد في الترجيح بين الوسائل المتعارضه احيانا تكون عندك مجموعة وسائل اما أن تخاطب الناس بالقول إما أن تخاطبهم بالفعل والزجر، يعني لابد أن تشتهد في الوسيلة فالاجتهاد بين وسيلتين متعارضتين لا يعتبر ماذا من باب الابتداع. نأتي إلى القائدة السادسه عشر ماليش تحملون اليوم إذا أردتم أن توقف نتوقف إذا أردتم أن نستمر نستمر لأنه يعني لن يكفينا الوقت لإكمال القواعد يوم غد فمعليش تحملونا نزيد ممكن ربع ساعة أو ثلث ساعة يعني حتى نتم النقص أمس ومن أراد أن ينصرف عنده شغل فلينصرف نعم نعم نعتبره ماذا وسائل الدعم سيأتيك الجواب بعد حين خلينا نكمل القاعدة ثم نجش جلسه يعني إن شاء الله مع هذه الوسائل طبعا القول يعني نعطيك الزبدة ونعطيك العنوان الاتصامات والمظاهرات وكذا إذا كان المقصود منها تغيير المنكرات فهي من الوسائل البدعيه إذا كان المقصود منها رد حق من الحقوق المهضومة وخلت من المحظورات الشرعية مثل تعطيل الناس عن معايشهم مثل الفوضى والتكسير فبعض أهل العلم رأى جوازها وسيعطيك التفصيل يعني خلينا نكمل القاعدتين هذه ثم يأتيك الجواب القاعدة الساديسة عشر قلنا البدعة الحسنة لا تقوم مقام البدعة الإضافية البدعة الحسنة لا تقوم مقام البدعة الإضافية. احنا ماذا قلنا في مقدمة هذه المحاضرات قلنا البدع على نوعين أو التعريف البدع قلنا إما أن يكون تعريفاً لغوياً إما أن يكون تعريفاً اصطلاحيا وقلنا أن أغلب ما ورد في كتب أهل العلم من تحسين للبدع فهو من قبيل البدع اللغوية لماذا؟ لما قال عمر خطاب كما جاء في صحيح البخاري في صلاة التهراويح نعمة البدعة كان يقصد نعمة البدعة يعني من الناحية اللغوية لأن من الناحية اللغوية إذا كان هناك شيء فعله الناس زمنا ثم اندثر ونسي ثم أحي بعد ذلك يعتبر إحداث بدعه نسبية فلذلك يصح أن يقال عنه بأنها بدعة حسنة الآن البدع الحسنه لا تقوم مقام البدع الاضافيه ما معنى هذا الكلام أكثر أهل البدع يجعلون البدع الإضافية من قبيل البدع الحسنة أغلبهم أو لا يكاد تجد ماذا من يشذ في هذا الباب أغلب أهل البدع يجعلون البدع الإضافية من قبيل البدع الحسنه مثل بناء المساجد على القبور التمسح بالأولياء والصالحين زيادة لفظ السيادة في الآذان أشهد أن سيدنا محمد رسول الله مثلا هذه كلها ماذا من البدع الإضافية يجعلونها من قبيل البدع الحسنة إذا أنكرت عليه يقول لك يا أخي البدعة نوعان، بدعة مذمومة وبدعة حسنة ويستدل كما يقول قول الإمام الشافعي وقول ماذا عمر خطاب رضي الله عنه بعد ذلك، فلذلك لا بد أن تفرق بين البدعة الحسنة وبين البدعة الإضافية أوجه التفريق بين او العلاقة بين البدعة الحسنة والبدعة الإضافية اولا بينهما نوع اشتراك يعني البدعة الحسنة اللغوية والبدعة الإضافية بينهما اشتراك. الاشتراك الاول أن كلاهما إحداث في الدين البدع الاضافيه إحداث مطلق والبدع الحسنه هي إحداث نسبي مفهوم ولا لا انتم معنا يا جماعه ولا طيب انا اذا ما لقيت تفاعل يعني اخشى أني لماذا ان في واد والمجتمع في واد قلنا البدعة الإضافية والبدع الحسنة كلاهما إحداث يعني اختراع في الدين ولكن البدعه الإضافية لم يعرف لها أي مثال سابق البدعة الحسنة تكون فيها الاختراع نسبي عادة يعني شيء فعل ثم نسي أو أنه ماذا شيء يندرج تحت المصالح المرسلة الإحداث في الغالب سواء في البدع الإضافية أو البدع الحسنه يستند إلى ماذا؟ دليل عام الآن مثلاً من احدث في الذكر مثلاً ذكر معين قال مثلاً يا أيها الناس أنا وضعت لكم ورد مثل ورد الصوفية سبح مثلا أو قل هو الله أحد في اليوم مئة مرة بعد الظهر في آخر جمعة من كل شهر مثلا. يقول له يا أخي هذه بدعه يقول كيف بدعه والله عز وجل يقول واذكر الله ذكرا كثيرا وهذا ذكر إذا هو يستند إلى دليل عام البدعة الإضافية البدعة الحسنة أيضا تستند عادة إلى دليل عام وإن كان احيانا يوجد فيها ماذا دليل خاص مثل صلاة التراويح الآن أوجه الاختلاف بين البدعة الحسنة والبدعة الإضافية ما هو الفرق بين البدعة الحسنة والبدعة الإضافية اولا البدعة الإضافية مذمومة مطلقا ضلالة بينما البدعة الحسنة محمودة ويؤجر عليها ماذا صاحبه الآن نحن نصلي التراويح هل فعلنا هذا فيه إثم بالعكس يعتبر ماذا من أقرب القربات لله عز وجل ثانيا أن البدعة الحسنه تختص بأن عدم وقوعها في عصر النبي صلى الله عليه وسلم لماذا إما لعدم وجود المقتضى أي السبب أو لوجود المانع البدع الحسنة مثل جمع القرآن مثلا هذا من بدع الحسنة التي قام بها عثمان لماذا لم تفعل في عصر النبوة لماذا لوجود المانع وهو ماذا أن يختلط ماذا؟ لا, لا وجود المانع يعني من عدم الخشية ماذا؟ أن يختلط القرآن بغيره يعني أن يزيد الناس في المصاحف ولذلك وكل النبي صلى الله عليه وسلم حفظه ماذا؟ للصدور وايضا لعدم وجود المقتضى وهو أن أغلب الصحابة كانوا يحفظون القرآن وليس في حاجة ماذا إلى كتابته؟ الثالث أن الأدلة التي تستند إليها البدع الإضافية كلها أدلة موهومة ليست صحيحة بخلاف البدع الحسنة تستند إلى أدلة عامة أو خاصة صحيحة رابعا الغالب في البدع الحسنة أنها من باب المصالح المرسلة أو يسميها العلماء الاستصلاح بخلاف البدع الإضافية فتكون في الأمور التعبديه البدع الإضافية لا تكون إلا في الأمور التعبودية. نأتي إلى مسألة أخرى طبعا إن أردتم أو نتجاوزها وهي الفرق بين البدع والمصالح المرسله تريدونها أم نتجاوزها لانه في بعض الناس يختلط او يعني تختلط الافهام في التفريق بين البدعه وبين ماذا المصالح المرسله رغم ان بينهما ماذا افاق وبينهما اتفاق يعني فيه مسائل مختلفه بين البدعه والمصالح المرسله وفيه ماذا مسائل متفقه طبعا اوجه الاجتماع بين البدعه والمصالح المرسله ان كل من البدعه والمصلحة الم لم يعهد وقوعه في عصر النبي صلى الله عليه وسلم كلاهما جمع القرآن مصلحة مرسلة لم تحدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بدع الغلو غيرها من البدع لم تحدث في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان بدع الغلو ظهرت بعض آثارها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أغلب البدع لم تحدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والمصالح المرسله قطعا لم تحدث ماذا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم فهما مجتمعان في هذا ان كلاهما لم يحدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الغالب يعني الامر الثاني أن الغالب في البدع والمصالح المرسله أنها خالية من الدليل الخاص خالية من الدليل الخاص يعني أغلب البدع والمصالح المرسله ليس فيها دليل خاص وإنما يستدل لها بالأدلة العامة أوجه الافتراق الآن ما هو الخلاف الاختلاف بين البدع والمصالح المرسله اولا تنفرد البدعه بأنها خاصة بالأمور التعبديه فقط البدع لا تكون إلا في العبادات بينما المصالح المرسله تكون ماذا في الذرائع والوسائل لا تكون عادة ماذا في الأمور التعبديه تكون في وسائل العبادات أو في ذرائع العبادات مثلنا جمع القران القرآن وغيرها الأمر الثاني تنفرد البدعة بأنها تؤول إلى التشديد على المكلفين تشديد ماذا على المكلفين؟ الآن مثلاً الله عز وجل إذا أطلق عبادة من العبادات اذكروني اذكر الله ذكرا كثيرة وجاء فلان وقيد هذه العبادة ماذا فعل؟ شدد على الناس الله عز وجل لما جعل القيام لمن استطاع إليه سبيله تقوم من الليل ما استطعت فيأتي شخص ويلزم الناس في قيام الليل كله يكون قد شدد على الناس فالبدع عادة تؤول إلى التشديد بينما المصالح المرسلة تعود إلى ماذا إلى التوسع أو مصالح الناس المصلحة المرسلة تنفرد بأن عدم وقوعها في عصر النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان إما لعدم وجود المقتضى أو لوجود ماذا المانع بينما البدعه يعني بخلاف البدعة فإن عدم وقوعها في عصر النبي صلى الله عليه وسلم كان مع وجود المقتضى وانتفاء المانع مفهوم ولا لا مفهوم الحمد لله القاعدة السابعة عشر مالي شد حيلكم اليوم شد حيلكم يعني العلم لا يستطيع براحة الجسم هنا يعني مرة أحد المشايخ قال لنا كلمة قال من لم يدرس في اليوم أكثر من ثمان ساعات لم يعتكف على الكتب والبحث والنظر ثمان ساعات فلا يعد نفسه في ديوان طلبه العلم طبعا هذا مش حتى يعني نحطم الآمال ولكن حتى انسان يوطن نفسه على على طلب العلم وعلى الاجتهاد فيه وأحد ايضا مشايخنا حكى لنا مره قصه حدثت معه طبعا الشيخ الالباني رحمه الله تعالى عليه كان معروف بالشدة والجلد طلب العلم فكان احيانا يجلس في اليوم الواحد الجلسه الواحده احيانا ثمان ساعات لا يقوم ثمان ساعات يعني يصلي الفجر ويبقى لين صلاه الظهر وهو يبحث رحمة الله تعالى عليه قال فلما رأيت يعني اخداها الهمة يعني قال فأردت أن أفعل مثل فعله طبعا كل واحد على حسب ماذا استطاعته قال فجلست قرابة ست ساعات ما أخطيش يكمل إلى ثمان ساعات قال فمرقت بعد ذلك ولازمت الفراش ثلاث أيام يعني وكما قال الشاعر على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم وتعظم في عين الصغير الصغار وتصور في عين العظيم العظائم كأن بعض الإخوة يعني يريد أن ينصرف طبعا نزيد قاعدة واحدة فقط الأخ الكريم المنصرف لو تجلس لتسمع القاعدة وتمشي إذا ما كان عندك لأن بقيت قاعدة واحدة فقط حتى لا يفوتك ماذا يفوتك الخير القاعدة السابعة عشر قاعدة واحدة فقط قد خموش ثمان ساعات يعني الناس بدات تشوف في الساعات يعني طبعا القاعدة السابعة عشرة قيد العبادات واحذر الآفات قيد العبادات واحذر الآفات ما معنى هذه القاعدة الآن العبادات المطلقة العبادات المطلقة أحيانا نحتاج إلى تقييدها فإذا أردت أن تقيد عبادة مطلقة فاحذر من الوقوع في بعض الآفات هذا ما معنى القاعدة العبادة المطلقة نحتاج احيانا إلى تقييدها لما قال الله عز وجل ذكر الله ذكرا كثير تحتاج إلى أنك تقيد هذا الذكر ولكن نحذر أنك تقع ماذا في الآفات فاحيانا يجب أن تبقي المطلقة على اطلاقه ولا تقيده مثال أعطيكم مثال شاع عند بعض الناس أنه إذا أصابه ألم في درسه ماذا يقول؟ في دعاء يقولونه آية تلقاه في بعض المنتديات وتلقاه في حتى في بعض الكتب التي تروج ماذا يقولون؟ وله ما سكن في الليل والنهار هذه الدعاء يقول لك دعاء يخفف ألم الدرس وتجده حتى في بعض المحلات يبيعون هذه العطور يبيعون الأقمصة صغير ذلك ويروجون لبعض البدع احيانا يقولون مثلا بالنسبة لبعض الأدعية طبعا النظر في المرآت تقول إذا إن نظرت في المرآت تقول اللهم محسن خلقي أو خلقي أو خلقي كما حسنت خلقي ويجعلون يجعلون هذا خاصا ماذا النظر فقط في المرآت كما ان هذا ماذا دعاء عام وليس خاص ماذا بالمراهات مثال اخر المراه اذا كانت تشتكي العقم وايضا الرجل ان الرجل يكون عقيما والمراه ماذا قد تكون وان كان بعض الناس يجعلون العقم ماذا في المراه فقط وان كان غالب العقم الموجود في عصرنا الان ياتي من الرجال وليس من النساء وللاسف طبعا يجعلون من دعاء العقم ماذا قول الله عز وجل ربي لا تذرني فردا وانت خير الوارثين وهذا ماذا لم يرد تخصيصه ماذا بهذا الشان مثل ما يفعل ايضا بعض الرقاة يقول لك عندك عين ما ادري وحتى اوصافهم تقسيماتهم ما انزل الله بها من سلطان ثم يختار لك ايه يقول لك هذه الآية التي تتفق مع حالتك سبحان الله الرقيه تكون بكتاب الله عز وجل كله بالفاتحة اللهم إلا ما ورد فيه ماذا بعض الفضل كأواخر سورة البقرة وقراءة مثل المعوذتين وغير ذلك هذه ورد فيها الفضل أما بعضهم عنده ماذا كما يقال مثل البرنامج كتالوج تأتي عنده أنت بك كذا إذن توافقك الآية الفلانية أو الصورة الفلانية وهذا ماذا تقييد لا يدل عليه دليل إذا قيد العبادات واحذر الآفات وإليك شروط أربع تتقي بها الآفات أولا أن يكون هذا التقييد إذا قيدت عبادة أن يكون هذا التقييد لسبب معقول هذه ضربنا لها مثال مثال مثلا يريد أن يقيد يوم الأربعاء بالصوم لماذا؟ لان عنده سبب معقول أنه هو يوم إجازته. إجازته الشرط الثاني أنه يابد أن لا يوهم هذا التقييد أنه مقصود الشرع لا توهم الناس ولا توهم نفسك ولا تعتقد بأن هذا اليوم ماذا له مزي على غيره من الأيام أو أن هذا التقييد له مزي ماذا عن غيره من الأيام ولا توهم غيرك كأن تداوم على هذا الفعل أو أن تكون إماما متبعا فيعتقد الناس أن هذا هو الشرع الشرط الثالث لا يكون قد علم بأن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته قد تركوا هذا التقييد مع وجود السبب انتفاء المانع مثلا كاستحسان دعاء ختم القرآن عند كل ختمة في كل عام هذا ماذا لم يثبت عن النبي وسلم وثبت عن بعض الصحابة في بعض الأحيان كعبد الله بن عباس وغيرهم أما أنك تلتزم به كل سنة فهذا يوهم ما أن هذا التقييد مقصود شرعا الأمر الرابع الشرط الرابع لا يخضي هذا التقييد إلى مفسدة راجحة إذا كان تقييدك هذا يؤدي إلى مفسدة فتجنب ماذا؟ هذا التقييد هذه شروط اربع وبهذا نكون قد ختمنا القاعدة السابعة عشر بقي معنا تقريبا أربعة قواعد نكملها يوم غد إن شاء الله ويكون لقاؤنا بعد ذلك يوم السبت من أجل شرحائية ابن أبي داود ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد ماذا فيه مجال للأسئلة أو نعود إلى من سأل عن المظاهرات ولا و... ألست في حاجة إلى تفصيلها نعم. طبعا بالنسبة للمظاهرات والاعتصامات وغير ذلك قلنا إذا كانت وسيلة من أجل إنكار المنكرات فلا يجوز لماذا لأن وسائل إنكار المنكر توقيفية لا تنكر إلا بما أنكر به النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته زد على ذلك أن هذه المظاهرات والاعتصامات إنما هي ماذا عاد من عوائد الكفار والمشركين لم تعرف عن المسلمين ابدا رغم أنه مرت على المسلمين ويلات ويلات لم يعتصموا ولم ماذا يتظاهروا الأمر الثالث المفاسد المنجرة عن كثير من المظاهرات أعطوني مظاهرة خلت ماذا من المفاسد إما اختلاط إما تكسير إما تعطيل مصالح الناس و غير ذلك وفي الغالب لا يحققون في الغالب طبعا احيانا إذا كانت هذه المظاهرات من أجل ماذا من أجل تحقيق مصلحة دنيوية خالصة وإن كان هذا أنا أذكر الخلاف وإن كان لا أعتقد بجوازه اصلا ولكن به بعض أهل العلم المعاصرين أنه إذا كان هذا التظاهر من أجل ليس من أجل إنكار منكرين ليست فيه صفة العبادة يعني فيجوز مثلا من أجل أمر من معيش الناس في دنياهم يجوز ولكن بشروط قالوا اولا أن يأذن به الحاكم الأمر الثاني ماذا أن يكون خاليا من المفاسد التكسير والتفجير والاختلاط وغير ذلك ثالثا قالوا أن يغلب الظن أنه يؤدي إلى المقصود يعني أنه سوف يحل هذه المشكلة. الأمر الرابع قالوا بأنه إذا لم توجد وسيلة غير هذه الوسيلة انقطعت جميع الوسائل ولا يمكن أن تسترد حق من حقوقه إلا بهذا بهذه الشروط الأربع أجاز بعض أهل العلم هذا التظاهر ما هو ما ما هو حكم محبة الكافر؟ لخصرة من خصال المسلمين كإتقان العمل واحترام الموعد وإطعام المساكين ونحو ذلك نعم قلنا بأن الكافر قد يحب ليس لذاته وإنما لبعض أفعاله التي فيها مصالح لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تودوهم يعني مودعني أنك ماذا؟ تحبه يعني ذلك الحب ليس حبا لذاته أو لكفره وإنما لما أحسنه من إحسان فمثلا نحن نحب مثلا مثلا كافر ليس لذاته لكن نحب فعله مثل إطعامه للمساكين إتقانه للعمل مساعدته لبعض المسلمين مثلا فيحب ذلك الفعل وليس ماذا لشخصه ولا ذاته ولذلك نحن في نفس الوقت نبغضه لكفره ولا نقول مثلا والله هؤلاء خير من المسلمين كما يفعل يقول بعض الناس أو يقول لك هؤلاء ما خصهم إلا الشهادة سبحان الله خصهم كل شيء ولذلك جاء في الحديث الحديث الصحيح هو من علامات الساعة حتى يقول الرجل أو حتى يقال, يقال للرجل ما حتى يقال للرجل ما ألطفه وما أعقله وما أضرفه وليس في قلبه مدخال حبة خردل من إيمان هذا عند ضياع الأمانة والحديث في الصحيحين هل الزكاة الفطر نقداً هل هي مسألة اجتهادية أم مسألة خلافية النقدية في زكاة الفطر هي من المسائل الاجتهادية وليست من المسائل الخلافية لماذا لأن العلماء لكل منهما أصل نزع إليه فمنهم من رأى بأن زكاة الفطر إنما شرعت من أجل سد حاجة الفقير فقالوا ندور مع حاجة الفقير أينما وجدت لأنه جاء في رواية وإن كانت ضعيفة وبعضهم يصححها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغنوهم عن السؤال في ذلك لهم فقالوا الإغناء إذا كان يحصل بالمال نعطيهم مال إذا كان يحصل باللباس نعطيهم لباس إذا كان يحصل بالأكل نعطيهم أكل ومنهم من نظر إلى قضية ماذا أن المقصود في زكاة الفطر هو النقد لذاته أو هو الطعام لذاته واستدلوا بادله حديث ابن عباس وحديث جابر وغيرهم وحديث معاوية التي ذكرت بأن زكاه الفطر انما تخرج طعام صاع من شعير وصاع من تمر وجاء في روايه انه صاع من طعام وكان طعامهم يومئذ الحنطة والشعير فالشاهد أنه تنازعها اصلان أصل له حظ من النظر وأصل أيضا له حظ من النظر فلذلك ليست المسائل الاجتهاد الخلافية وإنما المسائل الاشتيار. طبعا لما نقول أنها مسال اجتهادية ليس معنا أنك تبع واشتحب لا مسال اجتهادية معنا أنك لا تفسق لا تبدع ولكن اتبع الدليل إذا سألتني أيهما أرجح أقول لك الأرجح أنه ماذا تخرج طعاما لانه لما نقول مسألة اجتهاديه ليس معناه تمييع لهذا الدين لا وانما حتى نقطع السبيل عن الذين يتطاولون في المسائل الاجتهاديه هذا الذي نريده والا مسائل اجتهاديه لابد الانسان يختار فيها القول الصحيح وليس معناه انه ياخذ ما يشتهي و... نعم قول الألباني يقول السائل قول الألباني رحمه الله ببدعية من يقبض بعض الركوع فهل هذه المسألة مسألة اجتهادية وكيف حكم على ذلك بقوله بدعة ضلال؟ طبعا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى عليه من أكثر لا نقول متشددين ولكنه يشتد في قضية البدع أكثر من غيره طبعا خالفه في هذه المسألة شيخ بن باز رحمه الله تعالى عليه بل هو خلاف بين الأحناف وبين الجمهور يعني مش خلاف بين الألباني وشيخ بن باز وشيخ بن عثيمين وهذا ليس قول يعني للقبض بعض الركوع ليس قولا فقط للألباني ولكن القول بالتبديع هذا ماذا راه الله تعالى اعلم شديد نوعا ما لماذا لأن من من نظر إذا نظرت في أدلة من قال بالقبض بعد الركوع وجدتها أدلة ماذا لا حظ من النظر قوية أيضا لا نجد نصا قاطعا في هذا الباب. لأنه جاء في حديث المسيء صلاته وهو من أشهر الأحاديث وأوسعيها وأكثر من يستدل به اكثر أكثر ما يستدل به العلماء في معرفة كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم زاد على الأحاديث الأخرى. قد ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا كَبَّ أنه إذا كبر رجع كل عضو إلى مكانه رجع كل عضو إلى مكانه طبعا العلماء اختلفوا هل الأصل في اليدين حال القيام السدل أو الأصل فيها أن تكون ماذا مقبوضة هذا أصل ماذا مسألة تنازعها ماذا أصلان فمن رأى أن الأصل أن تكون مقبوضة رأى أنه بعض الركوع ترجع إلى أصلها وهي ماذا لأنه في حال رفع مركوع الركوع قيام فترجع إلى حالة القبض كما كانت في الحالة الأولى ومن رأى بأن ماذا أنه لم يرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبض طبعا والنفي لا يدل على دائما وذكرناه في السنة التركية لا يدل دائما على على أن هذا الشيء هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم فالشاهد أنه تنازعها أصلا والمسائل الاجتهاديه إذا تنازعها أصلا معتبران تدخل فيه باب المسائل الاجتهاديه ولا تدخل في باب المسائل الخلافية نعم طبعا لعل الاسئله معلش نتركها الى يوم غد لأن غدا ان شاء الله تبقى لنا اربعه قواعد ان شاء الله نحاول أن نكمل نكملها صراعا ونجيب على بعض الأسئلة هذا وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد الله شهدوا لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله